يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس وما وماهم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويكتبع كل شيطان مليل كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله, يضله ويهديه إلى عذاب السعيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب مليل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 ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم قفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعهر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيبه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بغلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هليذهبن كيد ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات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 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوات هو كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكرم إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصف من فوق روسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من هديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولبلؤام ولباسهم فيها حريق وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاج بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للقائبين والقائبين وهفع وأدث في الناس بالحج يأتوا كرجاله وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين منه كل فج عميق ليشهدوا ما نفع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من فهمة الأعماق. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ بُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَإِن تُدْرِبْهُ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ السُّوءِ شُهْبٌ حَنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ حَنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسهم ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 فذكر رسم الله عليها صواف ففإذا وجبت جنوبها ففإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لي ينال الله لحومها ولدمها ولكن ولكن يناله التقوى. منه كذلك سخرها لكم لتكفروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامعا دهدمت صوامع وبيعوا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الصلاة وأمو بالمعروف. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور وإي يكذبوا كَفَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ حِبُّ وَعَادُ وَسَبُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيد فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مجيد افلا يسيرون في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلَا يَزَالُونَ الدَّاعِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَتِيدٍ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا اللَّهَ الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا يُضْلَلْ بآياتنا فأولئك سَوَاءَ الْعَاكِفِينَ الَّذِينَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله. إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سريع قصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مفضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغلي الحميد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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا يناسعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ولا تجادل وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ النَّارَ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ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 الله أكبر الله اكبر الله اكبر وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملته ابيكم ابراهيم هو المسلمين من والوفيها لام وفيها دار وفي يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعمه المولى ونعما